ولا تقولوا لمن يقتلو في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا تشعرون ولنفل بشيء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 119. وإنا إليه راجعون 110. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 111. إن الصفاء والمروت من شعائر الله، فمن حج البيت أو عتمر فلا جناح عليه أي الطوّف بهما، ومن تطوى غيره فإن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 انهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا يعنون الا الذين تابوا واصلحوا وفنوا فاولئك اتوب عليهم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 112. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 113. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم